بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلا خلق عظيم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 هم مازم الشائِم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتُلِم بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبنين إذا تُتلَى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلم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 ما سمع الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.